رَبَّنَا أَخْلِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم ما أنشأناه خلقنا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إن بعد ذلك لميتون، ثم إن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 فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لناكني وان لكم فينا العامل اذا ونسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون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 هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء آمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا قرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنعبدوا الله, أن الله ما لكم من الله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ياكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن قعتم بشرا ومثلكم <تصفيق> إنكم إذا الخاسرون أيعدكم أنكم إذا مذتم وكنتم ترابا وعظاما <تصفيق> أنكم مخرجون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 قال أما قليل ليصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء أبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون خير ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها ها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فوعدا لقوم لا يؤمنون أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وبلئه فاستكبروا وكانوا قوما عليم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 وآويناهما إلى ربوة ذات قدار ومعين يا أَيُّهَا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إِنَّ بما تعملون عليم وَأَنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمره بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمده به من مال وبنين نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَا بل يَشْعُرُونَ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يوتون ما اتوا وقلوبهم وجلتنهم انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون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 لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامر تهجرون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 وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بلتيناه بذكرهم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 على السراط لنكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ظل إلا في يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد خذناه بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ لَوْ وَلُونَ قَالُوا أَيْذَنْ تُرابون وعذابٍ إن لم لقد وعِدْنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إن كنتم تَعْلَمُونَ سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل ما بيده ملكو كل شيء وهو يجير, وهو يجير ولا يجار عليه إنكم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تُسْحَرُونَ تسحرون بلتينه بالحق وإنهم لكاذبون. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل بِمَا بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عَمَّا يصفون عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فتعالى عما يشركون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 انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم زرزق الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصول فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 أخذنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسون فيها ولا تكلمون إنه كان خلق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون <تصفيق> إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبْتُمُوا أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق لا إِلَهَ إِلَّا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلهانا خر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وق رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين.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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحردم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم, فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها الأذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا قبل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بنفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من نفن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أقضتم فيه عذاب عظيم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 إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله, وأن الله رؤوف رحيم Oh mm -hmm.